ذَلْبَنِي إِشْرَاقَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْقِطَ وَيَنَالُ النَّبِيْنَ كَفَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ احْتَقَرُوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرًا مبشرين ومنذرين وانذرهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في مختلف فيه ومختلف فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم فهذا الله الذين حمل لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم فسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم متى الذين خلوا من قبلكم مستتهم البأساء والضراء